وما تعاقب الليل والنهار ونسأل الله تعالى أن يجعلنا جميعا من صالح أمته وأن يحشرنا يوم القيامة في زمرته أما بعد أيها الإخوة الكرام لقد أمر الله تعالى المؤمنين بجميع الفضائل وحذَّرهم ربنا جل وعلا من الرذائل وبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن المؤمن يطبع على حسن الأخلاق وذم النبي صلى الله عليه وسلم من يكون سيئا في أخلاقه والأخلاق كما تعلمون منها أخلاق فطرية يفطر عليها الإنسان وربما ورثها عن آبائه وأجداده ومنها أخلاق مكتسبة يستطيع الإنسان أن يكتسبها من خلال تعامله لذا لما أقبل وفد قيس إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وصلوا وكانوا مشتاقين إلى لقائه فأقبلوا إليه عليه الصلاة والسلام أقبلوا وهم عليهم وعثاء السفر وأثروا الطريق من مما يتعلق بملابسهم ورائحتهم لكنهم أقبلوا عليه عليه الصلاة والسلام أما أحدهم فإنه تريث حتى أناخ الإبل وعقلها واغتسل وتطيب ولبس أحسن ثيابه ثم أقبل إلى النبي عليه الصلاة والسلام فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم رآه طيب رائحة حسن الثياب قد اعتنى بركائب قومه قال له عليه الصلاة والسلام يا أشج عبد قيس وكان فيه شجة ظاهرة قال يا شجاع عبد قيس إن فيك لخسرتين يحبهما الله ورسوله ما هما قال الحلم والاناء الحلم يعني عدم الغضب وعدم, وعدم الإقبال على الناس ربما بضررهم قال الحلم والأناه يعني التأني في جميع أمورك فكان عليه الصلاة والسلام يأمر بالحلم عندما يتعامل الإنسان مع أمور حياته وإذا تأملت في أمور الحياة وجدت أن أرواحاً تزهق وأن أموالاً تذهب وأن أسراً تشتت بسبب عدم تعامل الإنسان مع الحلم أقبل إلى النبي صلى الله عليه وسلم رجل يجر رجلا آخر بنسعة يعني قد ربطه بحبل من جلد فهو يجره إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله انظر هذا قد قتل أخي فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرجل المربوط قال له أحقا قد قتلته قال نعم يا رسول الله قد قتلته قال فما حملك على ذلك لماذا قتلته ما حملك على قتله فقال الرجل يا رسول الله كنا نحتطب يعني نحتطب الشجرة قال فسبني فأغضبني فأخذت الفأس فضربت به على قرنه حتى قتلته يا رسول الله جره إلى زهق الروح وربما جر أيضاً إما إلى دفع دية أو إلى أن يقام عليه الحد أنه ما ضبط نفسه في مثل هذه المواقف وإذا تأملت في أحوال المطلقين وجدت أن أعداداً كبيرة منهم يطلق ثم يذهب يطوف على العلماء يبحث عن من يعيد إليه زوجته ويتحجج بأنه كان غضبانا إذا نظرت إلى الذين ربما الآن في بعض أقسام الشرط بسبب مضاربات ومشاجرات ومخاصمات إذا سألته ما الذي حملك على ذلك قال لك حملني عليه الغضب وانظر إن شئت إلى السجون اليوم كم فيها من أقوام ارتكبوا جريمة القتل وأزهق الأرواح وأسال الدماء البريئة وإذا سألته لما فعلت قال والله بسبب الغضب فكم من أرواح أزهقت وأسر تشتتت وكم من شجاج وقعت وكم من خصومات حصلت بسبب مثل هذا الغضب بل بعض الأبناء هرب من بيت أبيه وقاطعه الآن منذ سنين بسبب أن أباه غضب فضربه أو شجه أو أهانه ثم فارق هذا الولد أسرته ولم يعد إليها ربما لسنوات طويلة بسبب الغضب الغضب أيها المسلمون كان النبي صلى الله عليه وسلم يحذر منه ويقبل إلى النبي عليه الصلاة والسلام من يقبل ويقول يا رسول الله أوصني وربما وقع في قلب هذا الصحابي أن النبي صلى الله عليه وسلم سيُصيه بكثرة صلاةٍ أو كثرة صدقةٍ أو مُداومة صلاةٍ وصيام، فإذا بالنبي عليه الصلاة والسلام يترك كل ذلك ويقول له لا تغضب لأنه يعلم أنه إن غضب ربما قتل وطلق وأخذ المال وشج وآذى الناس فيقول له لا تغضب قال زدني قال لا تغضب قال زدني قال لا تغضب قال ومرّ النبي صلى الله عليه وسلم كما في البخاري بأبي مسعود البدري رضي الله تعالى عنه قال أبو مسعود كنت أضرب غلاء غلاما لي أخذ الصوت وضرب غلاما له فبينما هو يضربه وهو قد ارتفع عليه الغضب حتى لا يكاد يعقل ما حوله قال فإذا بصوت ورائي يقول لي اعلم أبا مسعود اعلم أبا مسعود اعلم أبا مسعود قال فلم ألتفت إليه من شدة الغضب من شدة غضبه وهو يضرب الغلام لم يلتفت إلى من يحدثه ويقول اعلم أبا مسعود قال فالتفت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اعلم أبا مسعود أن الله أقدر عليك منك على هذا الغلام يعني أن غضبت فضربت هذا الغلام المسكين الذي لا يستطيع أن ينتصر لنفسه الله أقدر عليك منك على هذا الغلام قال فقلت يا رسول الله هو حر لوجه الله هو حر لوجه الله من جراء لحظة غضب جعل هذا الغلام حرًا وقد كان يستطيع أن يستفيد من خدمته أو أن يستفيد من ثمنه لكنه طلب الكفار قال يا رسول الله هو حر لوجه الله وكم خسر أقوام بسبب مثل هذا الغضب لذلك كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم ومن بعدهم من التابعين يمسك أحدهم نفسه من أن يغضب جلس مرة علي بن الحسين رضي الله تعالى عنه ورحمه جلس مرة ودعا بما اللي يتوضأ فأقبلت إليه الجارية وكانت جارية عجلة فلما جعلت توضأ ناداها من ناداها فألقت هذا البريق الذي الإبريق الذي كان في يدها وقد كان قد نزع عمامته ليتوضأ فضربه الإبريق في في رأسه فشجه وجعل الدم يسيل فنظر إليها وكأنه يقول ما هذه العجلة وكيف تلقينا ما في يدك إلقاء ولا تعلمين أنني أتوضأ وأنك واقفة فلما نظرت إليه وقد احمرت عيناه من الغضب قالت له يا سيدي والكاظمين الغيظ قال كظمت غيظي قالت والعافين عن الناس فسكت وقال عفوت عنك قالت والله يحب المحسنين قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أنت حرة لوجه الله كانوا يتعبدون عباده ويتقربون إلى الله تعالى قربه بأن يكظم الإنسان غضبه مع قدرته على إنفاذه ليست القضية في الغضب أيها المسلمون أن تكظم غضبك إذا أهانك من هو أقوى منك أو أرفع منك منصبا أو أعلى منك ولاية فتقول قد أهانني فلان العظيم الكبير الذي هو في منصبه رفيع فكضمت غيظي لا ليست البطولة هنا كلا إنما البطولة عندما يستطيع الإنسان أن ينتقم يستطيع أن يضرب يستطيع أن يسب أن يلعن أن, أن, أن يخرج ما في قلبه من غضب على من تحته ومن هو أضعف منه ومع ذلك يمسك نفسه عن الغضب هنا يبرز قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تغضب ولك الجنة أيها المسلمون لقد كان الأنبياء يغضبون وصف الله تعالى في كتابه غضب الأنبياء لكن غضبهم لم يكن لأجل أنفسهم أو انتقاما لذواتهم كلا إنما كانوا يغضبون لله قالت عائشة رضي الله تعالى عنها ما غضب النبي صلى الله عليه وسلم لنفسه قط ما كان يغضب لأجل تأخر طعام أو عدم غسل ملابس أو لأن زوجته قالت أو فعلت ما كان يغضب لحظ نفسه عليه الصلاة والسلام قالت ما كان يغضب لنفسه قط قالت وما ضرب النبي صلى الله عليه وسلم بيده امرأةً ولا خادمة إلا أن يجاهد في سبيل الله ولا كان النبي صلى الله عليه وسلم يغضب لنفسه ألم ترى أنه لما أقبل إليه جبريل عليه السلام وقد خرج النبي صلى الله عليه وسلم مكذباً مسرع من قومه فطلب نصرة من أهل الطائف فإذا بسفهاء عندهم يرمونه عليه الصلاة والسلام بالحجارة فلما جلس تحت شجرة وهو في كآبة وحزن لا يدري هل يعود إلى الطائف أم يتوجه إلى مكة فأقبل إليه جبريل وهو عليه الصلاة والسلام في حزنه وفي ترقبه لما يفعل به أهل مكة فقال له إن شئت أطبقت إن شئت قد قد بعث الله معي ملك الجبال فأمره بما تريد قال ملك الجبال يا رسول الله إن شئت أطبقت عليهم الأخشبين وهي لحظة عظيمة لو كان النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن ينتقم لنفسه لكانت لحظة ربما لا تتكرر في أن يأمر ملك الجبال أن يطبق عليهم الجبلين العظيمين حول مكة لكنه عليه الصلاة والسلام لم يكن ينتقم لذاته، قال لا بل أستأني بهم لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا، وكذلك كان من قبله من الأنبياء، ألم ترى أن موسى عليه السلام لما دخل على فرعون؟ فجعل فرعون يستهزئ بموسى ويقول أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين يستهزئ بموسى أن لسانه غير منطلق قال ولا يكاد يبين فلولا لا ألقي عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين وموسى عليه السلام يستمع إلى ذلك ولم يغضب لنفسه لكن لما وقعت مواقف أخرى تتعلق بالغضب لله قال الله جل وعلا ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا لما رأى قومه يعبدون العجل لما غاب عنهم أياما قال يا قوم بئس ما خلفتموني من بعدي أعجلتم أمر ربكم وألقى الألواحة ألقى التوراة من يده من شدة الغضب ألقى الألواحة وأخذ برأس أخيه يجره إليه من شدة غضبه لما رأى ما, ما يتعلق بالدين لم يغضب لنفسه إنما غضب لشريعة الله تعالى ونوح عليه السلام قال الله جل وعلا ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه كيف يا نوح تبني فلكا في بر قد صار نوح النجار بعد أن كان نبيا ويستهزئون به وهو عليه الصلاة والسلام لا يلتفت إليهم لكنهم لما قال الله تعالى له وأوحي إلى نوح إن أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن عندها دعا نوح ربه وهو غضبان قال ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تدرهم يضل عبادك ولا يلد إلا فاجرا كفارا ويونس عليه السلام قال الله جل وعلا متحدثا عنه وذنوني إذ ذهب مغاضبا يعني غضب على قومه لما لم يتبعوا الشريعة ولم يؤمنوا بالله جل في علاه أيها الأحبة الكرام الغضب إن كان لله وإن كان لمحارم الله مع وجوب أن يكون غضبا منضبطا فلا يعني أن يغضب الإنسان لله إذا رأى منكرا أن يؤدي به ذلك إلى أن يفعل ما هو أعظم من المنكر من قتل أو شجاج أو سب أو لعن لكن ينبغي أن يكون التعامل مع أمور الحياة إذا كان الغضب للنفس أن يكظمه الإنسان كما قال عليه الصلاة والسلام في حديثه عن الغضب قال إذا غضب أحدكم فليسكت وفي حديث آخر قال فليجلس فإن ذهب عنه الغضب وإلا فليتجع أسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا جميعا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا هو وأن يصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا هو قولوا ما تسمعون والسافر الله الجليل العظيم لي ولكم من كل ذم.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 وعلى آله وإخوانه وخلانه ومن سار على نهجه واقتفى أثره والسن بسنته إلى يوم الدين أما بعد أيها الإخوة الكرام قد علم النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الغضب ربما هجم على الإنسان من غير اختياره لذا وجه النبي صلى الله عليه وسلم الإنسان كيف يتعامل مع الغضب لو أغضبك زوجتك أو ولدك أو غضبت ربما في بقالةٍ أو بعد حادث سيّارةٍ أو في غير ذلك من المواقف كيف ينبغي للإنسان أن يتعامل مع نفسه جلس النبي صلى الله عليه وسلم في مجلسه يوماً كما عند البخاري فإذا برجلين يتلاحيان برجلين في المسجد يتلاحيان ثم بدأت أصواتهما ترتفع فغضب أحدهما حتى جعل يزبد فمه من شدة الغضب جعل من شدة الغضب والسباب ليس عنده وقت ليبلع ريقه، فجعل الريق يجتمع في جوانبه، ثم حتى أصبح زبدا كما يقع من البعير. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لا أعرف كلمة لو قالها. يعني لو قالها هذا الغاضب: إني لا أعرف كلمة لو قالها ذهب عنه ما يجد. قالوا يا رسول الله وما هي؟ قال لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ذهب عنه ما يجد فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن أول ما تفعل إذا غضبت قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقال إذا غضب أحدكم فليسكت الغاضب عادة لن يقول للذي أمامه بارك الله فيك جزاك الله خيرا حافظك الله لن يقول له هذا كلام قطعا إنما سيسب ويلعن وربما ثار الذي أمامه بهذا القول، فقال فليسكت لا تتكلم، أعوذ بالله مشتر جيم واسكت لا تتكلم وإن واصل الذي أمامك السب واللعن والتنقص فاسكت ولا تتكلم ولربما سكت الحليم عن الأذى وفؤاده من حره يتأوه ولربما شكل الحليم لسانه حذر الكلام وإنه لمفوه إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب ليس الشديد بالسرعة إنما الشديد القوي البطل الذي يملك نفسه عند الغضب وبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه إن كان واقفاً فليجلس لأن الواقف يؤذه الشيطان أثناء غضبه ليضرب أو يتعدى فقال اجلس فإن ذهب عنه الغضب وإلا فليضطجع حتى يزول عنه تماما وفي بعض الروايات أن الغضب من الشيطان وأن الشيطان خلق بالنار وأن النار إنما تطفئ بالنار فإذا غضب أحدكم فليتوضَّى وإن زال عنه الغضب وإلا فليصلِّ ركعتين وذلك أن بعض أنواع الغضب تكون لأمرٍ عظيم ربما سكت الإنسان ثم تذكر هذا الأمر فثار غضبه مرةً أخرى فينبغي أن يعالج نفسه بذلك قال عمر بن عبد العزيز وقد أرسل إلى عماله بوصية عماله الذين يحكمون بين الناس وهم أراء في المناطق أرسل إليهم قال له ولا تعاقب إذا كنت غضبانا ولا تقضي إذا كنت غضبانا قال وإن أغضبك أحد فاحبسه إلى غد ثم أقضي فيه أمرك وذلك أن الإنسان إذا غضب لا ينبغي أن يتخذ قرارا وقت غضبه لا يتخذ قرار طلاق لا يتخذ قرار إنهاء شراكه بينه وبين إنسان فيغضب ويقول إذاً هذا العقد ملغي ثم يذهب ثم يتفكر فيقول لماذا لغيت العقد كان يمكن أن يناقش في هذا الشرط الذي غضبت بسببه لا يتخذ قرارا بطرد ولده من البيت أخرج لا أريد أن أراك بعد اليوم أنت كذا لا لا يتخذ قرارا لا يتخذ قرارا بنهائي بيع أو بإمضاء بيع أو ب بتزويج أو بتطريق لا يتخذ قرارا العاقل لا يتخذ قرارا وهو غضبان كما قال كما أجمع العلماء أن القاضي لا يجوز له أن يقضي وهو غضبان أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الحلم وأن يعيدنا من الغضب أسأل الله أن يرزقنا حسن الأخلاق وأن يصرف عنا سيئها. اللهم وفقنا لفعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وإذا أردت بعبادك فتنة فقبضنا إليك غير خزايا ولا مفتونين. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان. اللهم أصلح أحوال إخواننا في سوريا. اللهم كن لهم ولا تكن عليهم. اللهم أنصرهم على من بغا عليهم اللهم تقبل شهادتهم. اللهم محق إن دماءهم اللهم شفي مرضاهم، اللهم أرنا في من ظلمهم عجائب قدرتك اللهم أرنا في من ظلمهم عجائب قدرتك اللهم أرنا في من ظلمهم عجائب قدرتك يا رب العالمين اللهم وفق حكام المسلمين في كل مكان لنصرة إخواننا في سوريا اللهم ونصرة إخواننا المصدعفين في كل مكان يا رب العالمين اللهم وإنا نسألك أن تصلح أحوال إخواننا في اليمن اللهم كن معهم اللهم أنشر عندهم الأمن والإيمان والسلامة والإسلام اللهم واجعل ولايتهم في أحبهم إليك وأكثرهم طاعة لك يا رب العالمين اللهم وإنا نسألك لإخواننا في الصومال أن تسد جوعتهم وأن تشفي مريضهم وأن ترحم ميتهم وأن تيسر وصول الإعانة لعانات إليهم يا رب العالمين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 <تصفيق> استوع attendees تقيمهم. ثم الصف الأول في الأول وعتدلوا. لا يكون بينكم فرج. استووا. الله أكبر.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 مع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر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 مع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر